117. وأتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون 118. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار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 قل عبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويوفق مما رزقناهم سرا وعلانية ويوفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاد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 وسخّر لكم الشمس والقمر داء بين وسخّر لكم الليل والنهار.